قالوا اتخذ الله ولدا قال اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه هو الغني هو الغني له ما في السماوات وما في الارض له ما في في الارض ان عندكم من سُلْطَانٍ بِهَذَا إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا